حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافر حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافر حصان وزان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 والمكرمات الفواضن حليلة خير ماسينا ومنصبا هبي الهدى والمكرمات الفواضن عقيلة حين من لؤيب غالب كرام ساعي مجدها غير زائل أصان رزان ما تزن بريب ما تزن بريب في حلغ الغواته من لحوم الغواته مهلبة تنقد طيب الله خيمها وطهها آمين كل سوء وباطل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغواثه فإن كنت قاد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إلي أدا رزان تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر وإن الذي قد قيل ليس بلا إط ليس بلا إط بها الدهر بل قول امرئ بيماح عصان وزاق وتصبح غرفة باللحوم الغواثل فكيف ودي ما حيث ونصرات لآل نبي الله زين المحافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة باللحوم له رتاب عال على الناس كلهم فقاص عنه سورة المتطاولين عصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرتا من لحوم رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواتل حصان رزال وليغفر لك وتصبح غرثا من لحم الغوافه حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحم الغوافه حصان, غزان ما, حصان غزان, غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا